بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقتم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولس منهما رجالا كثيرا ولساء واتقوا الله الذي دساءلون بني والأرحام إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ أَمْوَٰلًا فِيهَا زَرْعٌ مِّن طَيِّبٍ وَنَزَلَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بِٱلطَّيِّبِ وَأَنزَلَتْ مَعَهُ ٱلْغَمَامَ فَاَغْثَقْنَٰهُ بِهِۦ وَإِن كُنْتُمْ ثَمَّنَا تَخْتَصِمُوا فِي اليَتَامَى فَالْيَتَامَى لَيْسُوا بِكُمْ شُهَبًا بَلْ هُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فواحدة موما ملكت أيمانكم ذلك أبلا ألا تعونوا وآتوا النساء فلقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا ولا تعسوا السبهات اَمْ وَلَكُمْ مِّنَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قِيَامًا وَرَزَقَكُم مِّنْهَا وَوَرِثْتُمُوهَا وَأُطْعِمُكُم مِّنْهَا وَشَهِدَ عَلَيْهِ لِسَانُكُمْ وَمَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَسْتَكْبِرُونَ عَن إِقَامَةِ فإن أَنْسَوْنَا مِنْهُ مُشًا فَلْيَبْعَثُوا إِلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا يَسْتَخْفُونَهَا وَلَا يَكْتُومُوهَا إِصْرَاصًا وَبِالْعَنَتِ لَهُمْ يَكْبَرُونَ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقيرا فَإِنْ رَضِعَتْ مِنْكُمْ أُمٌّ بِهِ فَأَوْفُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ شَاءَ يَنفِرُ مِنْهُمْ مَن جَاءَكَ الْوَابِلُ وَلَا ظَرْمُونَ مِنَّا ظَلَّ مِنْهُمْ أَوْ كَثُرَ مِمَّا ظَلَّ مِنْهُمْ أَوْ كَثُرَ نَصِيبُهُمْ مَخْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ يُنْفِقُ بَيْنَ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَضَرْبُكُمْ مِنْ تَرْجُوقٍ هُمْ وليحشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتا ضعا فالخافوا عليهم فليستقوا الله وليقولوا قولا سليلا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطالهم مارا وسيصنعون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حض الأنسيين فإن كن نساء فوقت نسين فلكن ثلثا ماترت وإن كانت واحدة فلها النفس da wa ko le warmez don do son e me dawan ke e ke da goada’ la mian kon la go waada do ma war da voz do k nada go iwa أَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُغَيِّرُ حَالَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ يَابِسًا فَتَرَوْنَهُ جُنُبًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حكيما ولكم يصف ما ترك عزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الرضع مما ترك من بعد وصي فيه يوصين ولهن الرضا مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية تعصون بها أغذين وإن كان عجل يومة كلانة أو إمرة وله أخ أم أو أخ فإن كانوا مِنْ هَمَسُنَا تَأَيَّنَ كَانُوا السَّمَاوِ لِكَسَخُ الشَّرَكَ عَنْ سُنُدْ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا مِمَّنْ دَارَ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْدِينِ الرَّحِيمِ مُبَارَكٌ وَصِيَّةً من الله والله علم حليم Inna Allah la ilaha illa huwa wa man yut'i Allah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجريه تحتها الأدوار خالدين فيها ونالك الفوز العظيم ومن يعط الله ورسوله ويتعن حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها خالدا فيها وهو عذاب مغيم والتي يأتينا الفاحشة من مسائص فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في القيود حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعلموا عنهما إن الله كان توابا رحيما ima inna tawbatan ala allah يعملون la ya'maluna dhulma abijalan tirsu wa yatoobuna ilayhi tawla ikay yatoob allah alayhi ma وَلَيْسَتِ الشَّوْرَى لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّيْئَاتِ حَتَّى إِذَا أَضْرَمَ عَلَهُمُ الْمَوْتُ قَالُوا إِنِّي كُنْتُ مِنَ وللذين يموتون وهم تصفان أولئك أعتدنا لهم عذابا أنيما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرا ولا تعبدوهم لتذهبوا ببعضها آتيتهم se' be sarechti mo banla wahan ce فإن كان اهتمم منفعتا ان تكره شيئا فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان رمتم استبدل الزوجين مكان زوجين وعسيتم احدا منهما ضارا فلا تاخذوا المشيه اتأخذونه ضهتانا وإثما مبينا وكيف تنخلوا لهم وقد أقضى بعضكم إلى بعضهم وعقلن منكم إيثاقا وميرا ولا تنكحوا ما لك حابا أسر من النساء إلا ما قلس له إنه كان فاحشة lina hurrina ta'alaykum nahajukum wa balatukum wa akhawatukum wa 'ahum matukum wa 'annatukum wa khalatukum wa balatul وامها تسمل لا شيء اربع منكم واخواتكم من الرضاعه وامها نسائكم ورداء اخكم الذي في حجوركم ورداء انكم الذي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا أَقْرَبُ لِتَقْوَى اللَّهِ وَأَنْتُمُ الْعَالِمُونَ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ كتاب الله عليكم وأحب لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين وزر مسافعين مصنين غير مساتحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريمة ولا ذناخ عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريمة إن الله كان عليما حكيما وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يُصَوِّمَ فَتْهُنَ صِيَامَ النِّسَاءُ إِن كُنَّ خَائِفَاتٍ عَلَىٰ حَمْلِهِنَّ أَوْ أَهْلِهِنَّ فَأُمُرْنَ بِالْقِضَاءِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِنْ كَانَ هُوَ نَبِيًّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ إِنْ محصنات غير مسافحات ولا متقنات أحداث فإذا أخرم فإن أسين بفاحشة فعليهن نصبا على المحصنات من العذاب ذلك لمن حشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله وَبَنِي إِسْرَائِيلَ رَكُمُوهُمْ وَجَاءَكُمْ سُلَالٌ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَسْتَوْبِعُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَوْبِعُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْخُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْزَفُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ Wa te qu em fo sen komm idnamma keli komm raxime Wanas deni kemju gu pese nus ge Wakeenike amma hin siira I se ji teni bo kebe hel wa a nuu No perwer komsteñ tekwa wa la xraso moqale وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْعِجَالِ لَصَيْرٌ مِّمَّ اتَّسَبُوا وَلِلْنِّسَاءِ لَصَيْرٌ مِّمَّ اتَّسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْرِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ انْ جَعَلْنَا مَوَامِيَ بِإِنَّا تَرَكَ الْو والأقربون والذين عطلت أيمانكم فآتوكم نصيمهم إن الله كان على كل شيء شيئا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما طبل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من فالصالحات خالفات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع فعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرة. وإن خذتم شطاق بينهما فبعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يرست إلاه بينهما الله كان وامر الله وانهوا عن الفحشاء والمنكر والبغي واعظهم بالذنب وبالوالدين احسانهن وبالصلباء واليتامى وبذل قربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبالمسنين وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب الذين هم مكتهنا ف الذين يبخلون ويأمرون الناس في البخل ويستمون ما آتاهم الله من فضله وعاتلهم من الكافرين عذابهم مهينا والذين ينفذون أموالهم رياء الناس ولا نؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له غريلا فساء غريلا وما لا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً إن الله لا يغرب بالصالة الأموة وإن تكحث نتائه يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم إذن جئوا الذين كفروا As-salamu alaykum lauz sawadihim al-abdu la yasma'una Allah halifan ya ayyuha تقربوا الصلاة وأنتم ذكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتفلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الرائط أو لا بسروا النساء فلم تجدوا ماء ش تجد ب ف ي مقيد فذ فزف بجكم بكم الن الله لا كان عرف واللا فرا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَأَمَّا الَّذِينَ هُمْ بَغَى فَإِنْ قَالُوا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَأُمَثّعَ وَمَا عَلانا أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْكُنَّ مُطَاعِنَ فِتْنٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَأُمَثّعَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَى وَأَنَا كِلٌّ عَلَى أَمْرِ اللهِ يُسْرِهُنَّ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا عِندَهُمْ أَمِن قَبْلِ أن من قبل مضلس وجوها فنرجها على أذبارها أغنى العنظم كما لعننا أصحاب السبس وكان أمر الله مسعولا إن الله لا يغفر أن يشرك ما ما دون ذلك لمن يشاء quan hi eus tenet villa gif altero isnawi ma alam jamai alladin yulankuruna fusthum billahu zaki man بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فكيلا انظر كيف يسرون على الله لكذب وكفى به إفما مبينا فلم ترين الذين أوتون صيبا من الكتاب يؤمنون في الجبس والطاروس ويقولون للذين كفروا هؤلاء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 هو فضلنا فقال انما الهي منا كتابا والحكمه واعطيناه ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عن وكف بجن مما نستري من الذين كفروا باياتنا لو نصليه لناه كُلَّمَا نَبَجَتْ سُلَالُهُمْ نَذَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ مَنَاهَا نَذَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ مَنَاهَا لِيذُوقُوا عَذَابًا إِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالشَّيْمَةُ وَالَّذِينَ لَا وَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ <تصفيق> تَجْرِي <تصفيق> مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا <تصفيق> مَا يَشَاءُونَ مِنْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّوا الْأَمَانَةِ إِلَىٰ أَنْوِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَوْدَحْتُمُ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ بِعِمَّا إِعِمْتُمْ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 مَنْ ذَكَرَ نِعْمَةَ رَبِّهِ فَيَرْضَى بِهَا وَيَشْكُرْ فَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ ويريد الشيطان أن يمر لهم ضنانا بعيدا وإذا قيل لهم فعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنابسين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما خدمت أيديهم ثُمَّ جَاءُوا يُقَاسِمُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاءُوا يُقَسِمُونَ بِاللَّهِ إِنَّمَا لَنَا إِحْسَانٌ وَذُو عُضْرَة أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْلَمْ عَنِ الْأَبْصَارِ وَعِلْمُهُ وَقُلْ إِنَّهُمْ ما أرسلنا من رسول إلا ليضاع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك ما استغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك ما يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ما يجدوا في أنفسهم ثم لا يجزوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسريما ولو أنا كتبنا عليهم ألقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 وَإِذًا لَّأَسَيْنَا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِن سَبِيلٍ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ دَيْنًا ضِغْطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم يا ايها الروح حي سولنا اولا من الله يا لي من الله واش بالله عليه ما يا نه الذين راموا خذوا حذركم خذوا حذركم فانقذوا بت النفين في جميع وان منكم لمن لن ينفئ قالت المصيره قلقا ان علم الله علي اذ لم انصهم معهم شديدا وانا ان افاكم تظنون الله لا يكون بالمكر نفسه ولستم وبينهم وواله ليطون ان لم بينكم وبينهم وردت يا ليس ندهم معهم يا ليسني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيغتل أو يغلب فثوب وَاذْهَبْ إِلَىٰ لا فَانظُرْ كَيْفَ يَعْمَلُونَ بِالَّذِي يُصْنَعُ لَهُمْ وَالْمُسْتَمِعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسْتَمِعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَسُومُونَ عَنَّا أَخْرِجْنَا وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ واجعل لنا باللدنك رليا واجعل لنا باللدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كذا الشيطان كان ضعيفا ألم ترين الذين قيل لهم كفوا أيديكم وعظيموا الصلاة وززكاة فلما كذب عليهم القسال إذا فريق منهم يخشى وَنَنَاسَ فريق بَرِئُ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ إِلَّا الله حَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ قَشْعَه وَقَالُوا رَبَّنَا لَمْ نَكُن تَشْهَدُ عَلَيْنَا غِثَاءَ لَوْلَا خَرَسْنَا إِلَهًا قَلِيلٌ قَلِيلٌ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خير لمن ويأتون له نفسيلا أينما تكونوا مجردكم الموت ولو كنتم في براج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 詞 On lo con فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفضلون حميرا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يفعل رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعتهم فإذا بغسوا من عندك بيت طائبة منهم غير الذي تقول والله يشتب ما نبيتون فأعلم عنهم وتوكل على الله فَآمَنُوا مِنْهُ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَى مَنْ لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنصُرُونَهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كان من عند غير الله قل الأمر من أملعن به الذين يسنبطونه منهم ولولا فر الله عليكم ورحمته لتبعته الشيطان إلا خليلا فقاتل في سبيل الله ما تكرف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكون فبعث الذين كفروا والله أشد بعثا وأشد كنكيما من يشبع شفاعة حسنة يكون له نصيب من الله ومن يشبع يا وسالم الله على كل شميل نقيتا وإذا حيتم من حي يد منها امدوها اورذو انا ان الله كدارا كل شيء الحسيدا الله غناه الا ما هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن نخلق من الله جديدا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركتهو وَلَيْسَ لَكَ أتريدون عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَهُم مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَسْتَأْنِسُونَ عِندَهُ أَن تَهْزِمُوا الْمَنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مَنْ يُرِيدُ السُّوءَ بَلْ سَيَجِدُونَ مُوسَىٰ سَلِيمًا وَالَّذِينَ حتى ناجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واغتلوهم فإن تولوا فاخذوهم واغتلوهم حيث وجتبوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إن النذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميساق أو جاق فَكَمْ حَافِرَ الصُّنُورُ وَمَن يُقَاتِلُكُمْ وَمَن يُقَاتِلُ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَغَادَلُوكُمْ إِن اعْتَزَلُوكُمْ بَلْ ثانينا ذلكم قوم فلم يقاتلوكم والقى اليكم السلام وان قوم كنتم توصلنا بنانا على الله لكم عليهم سمينا ستجدون القليل يريدون ان يغلوكم ويعملوا قولهم كلما رنوا الى الجنه اتسوبوا فان لم يعذبوكم ويلقوا اليكم السلام ويكون قوم غم غقغم فقدم واقمحييت دغ السم وَناثم جعلنا ثمم على صوب مبين وَما كان لمؤمنن ع ي قلَ مؤمنن من ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة في, في ولية مسلمة, مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من خوب عزو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من C ni ka ni täinen ko wa de ni se فدية مسلمة من أهله وتحرير رغب فيه المؤمنة فمن لم يجد فضيام شهرين متتابعين ثوبة من الله وكان الله عليما حسيما ومن يقس المؤمنان متعملا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قانيدين سي ولى ولن ما ف وَعَدْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ بِالْمَآبِ مَا إِنْ غَلَبَتْهُمُ الْهَزِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, الله وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَغْمُ، إِنَّنَا مُنْجِيكُمْ وَأَهْلَكَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَغْمُ، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى فَمَن الله عَلَيْكُمْ فَمَن نَّظَرَا عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُحْضِرِينَ غَيْرُهُمْ لِلضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعلى الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجاتهم منه ومغفرة ورحمة وكان الله رفض وربنا رحيما ان الذين استكبروا في الارض لاءيكتموني ام في الامر قالو الم ليس los masmas en la vela لا يَسْتَضْعِونَ لَهُ حِينَتَهُمْ وَلَا يَحْدُثُونَ سَبِيلًا فَأَنَّىكَ عَذَّبَ اللَّهُ عَلَيْكَ عِقَابًا وَشَهِدَ اللَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَالرَّحْمَنُ غَفُورٌ في وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنزَلَ عَلَيْهِ نُورًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْبَرِّ أَوْ فِي الْبَحْرِ فَلَيْسَ فليس عليكم جناح أن تتصروا من الصلاة إن خفتم أن يرسلكم الذين كبروا إن الكافرين كانونكم علوما مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأتي طائفة مخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأطلوا حذرهم وأسلحتهم والسندين كفرون وتغطلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميدون عليكم مجلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم مطر أو كنتم رضاء تضعوا أسلحتكم وقلوا حذركم إن الله أعزل الكافرين على أرن نضينا فإذا قمت بالصلاة فسبح الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اقمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا ولن تمنوا في بسراء لقوم إن تكونوا تعلمون فإنهم فإن يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا وكان الله عليما حكيما إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حظيما والثغف لله إن الله كان أطولا رحيما ولا تجادل عن الكذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحر من كان خوالا أسيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله أضر معهم إذ يضيتون ما لا يغضى لما وَتَعْلَمُ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۖ هَؤُلَاءِ جَادًّا جَمْعًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَلَنْهُمْ يَوْمَ الغيانة amma yakulu alayhim washeeba waman a'mal ثم aw yulim nafsa thumma yastaghiru lillah injilillah rasulun rahiman اكتب اسما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئة او اسمه ثم يرضي به بريئا فقد اعتمل بحجازا واسما مبينا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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاحهم بين الناس ومن يفعل ذلك ابتما مرضات الله بسوفا وفيه أجرا عظيما ومن يشاكش الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويسدع غيرك من المؤمنين نولي ما تولى نولي ما تولى ونخمي ذنب وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويرفر ما دون ذاتك يشاء ومن مشرت بالله فقال مر ملالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون الله لا نره الله وقال لا تخلفن من عيدها لنقيرا نفوما ولا اغلن لهم ولا من يذنب ولا مغث لهم ولا امرئ وَنَامُوا وَابْنَهُمْ فَلَمْ يَرَوْا نَخْرَ فَاللَّهُ وَمَنْ يَنْتَخِلُ الشَّيْطَانُ وَمَنْ يَهْدِي مِنْ دُونِ اللَّهِ رَحَلَ خَطَرٌ قَصَانَ نُورِنَا يَعْلَمُونَ وَمَنْ إِنْ وَمَا يَعْلَمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ لهم ولا يجدون عن آما حيصا والذين بلوا غير الصالحات تنخل منهم جناث تجري من دحرهن النار خالدين فيها ابدا وعدا ما حقا بل اختلق من الله كذبا لَيْسَ لِيَ أَمَانٌ بِكُمْ وَلَا أَمَانٌ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجَزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ أولئك ينصنون الجنة ولا يظلمون نفيرا ومن أحسن ذينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واستدع ذلة إبراهيم حميثا واستخذ الله إبراهيم مخلينا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط وَيَتَّخِذُونَ في قُلِ اللَّهُ يُؤْتِيكُمُ الْحِكْمَةَ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في في في إلا ما أن مِنْ كِتَابٍ فَيَتَشَاءُونَ مِنْهُ مَا شَاءَ فَيَتَّخِذُونَهُ أَمَانِيَّ إِلَّا تَعْسًا عَلَيْكُمْ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ وإن تقوموا نيته ما بالقصص وما دفعوا من خير فإن الله ما كان به عن وإين مع خة م بها مش أو عض بر فذنافعل ع النصح وما ص الحاقذ حما أيين يصل ح وماص الح وَأُحْمَى وَعَذِينَ هُمْ مُتَشَحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تبينوا كل الميل فتذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يتقرأ أعوه لله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنفقوا الله وإن تشفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يجهب قُمْ نَحْنُ يُوحَنَّا إِنَّ شَيْئًا يَنْهَلُكُمْ أَنْ يُغَنَّى وَيُسَبَّحَ الْخَالِقِينَ وَتَعَالَى اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَبِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقص شغلاء الله شغلاء الله ولو على أنفسكم أو الواردين والأقربين إن يكون غليا أو فالله أولى بهما فَإِنْ تَتَّبِعُونَ كَوَالِيَ أَنْتُمْ وَلَا تَعْدِلُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ أَوْ تَعْرِفُونَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يشرك بالله وما لا يشرك به وهو واليوم الاخر لولملم عليهم دنا ان الذين امنوا ثم كبروا ثم نادوا ثم كبروا ثم الزادوا صفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فاشن المنافقين بأن لهم عذابا رهيما الذين يتخذون الكابرين أولياء من دون المؤمنين أيبترون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يصبر بها وَإِذَا سَمِعُوا فلا لَّمْ يَسْمَعُوا بِهِ وَهُمْ يَسْتَحْكُونَ عَلَيْهِ أَتَهِيضُونَ فِي خَلِيفِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ لَذُو لِيَسْهَمُ إِنَّ اللَّهَ جامع في الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ الذيلي سو <ليترضو بصول> مكون <بكم> بقوم ذ كان نكم بموم الله غ أ نقوم ب تولوإن كان لل الك نطون قالوا أ السحد لاقوم قالوا ولم نستحرد عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا استهزاء واذا قاموا لا ولا شرك الا الله ايلها من الذين امنوا لا اله الا هو لا ولا اله منا ومن يظلم الا مفلس سجدنا وجهنا يا ايها الذين امنوا لا تتقنوا الكافرين اولها امن أو دول المؤمنين حتريدون تجعلوا لله عليكم صوطانا مبيلا إن المنافقين في الزرط الأسفل من النار إن المنافقين في الزرط الأسفل من النار ونار سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي إن وَفِي <تصفيق> أَنفُسِهِمْ <تصفيق> حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ وأتقموا بالله وأخلصوا دينهم لله معنا كما المؤمنين وسوف يؤسلناه المؤمنين أدرا عظيما ما يقال الله بعدادكم من شكركم وآمنتم وكان الله شاشرا عظيما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من وكان الله سميعا عليما إن تعدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفرا قديرا إن الذين يسفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويقولون نؤمن ببعضهم ونسر ببعض ويريدون أن يستخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتبنا للكافرين عذابا مهيلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدهم منهم أولئك سوف يعسيه وجوره وَتَذَكَّرُوا إِذْ جَعَلْنَا لَكُمُ الْأَنْعَامَ مُسَخَّرَةً لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَخِزَاؤُهَا تَلْجَأُونَ إِلَيْهِ وَتَأْخُذُونَ مِنْهُ حَاجَةً وَمِنْهُ تُسْتَخْرَجُ الْحَبُّ لِتَأْكُلُوا وَمِمَّنْ تَأْكُلُونَ فِيهِ مَا لَا تَحْمِلُونَ وَمَا تَحْمِلُونَ مِنْهُ وَمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ثم اتقدوا الإجر من بعد ما كانتهم البينات فعطونا عن ذلك وعاشينا موسى صوبانا مبينا ورفعنا كوفا مطورا بإيساقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدى وقلنا لا لهم لا تعدوا في السمس وأخذنا منهم إيساقا غيرا لهم يُهَيْنُ يُسَاقُ وَصُفِرَ فِي آيَاتِنَا وَقَتْلُهُمْ بِهَا أدْعِي لِقَصْفٍ وَقَوْلِي لِقُلُوبٍ لاَ غُنْطُ قُلْ قَدْ عَذَّبَ فلا عَلَيْهَا ذِكْرِي فَلَا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَقَوْلِهِمْ مِنْ نَاقَةٍ ذَكَرٌ مُسِيحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إنا دمور سواء إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من ذكري كتابه الا لمن من الذي قبر موته ويوم القيامه يقول عليهم شهيدا فبضل من الذين هدرنا عليهم طيبات وحلت لهم وبظله من سجد لنا كالثياب وعقله مدعبا وقد ربعا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 Ubu Iike siigen ed إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى الْكَجَمَاءَ أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدَهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْحَاقِ وَعِنْسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآسَجْنَا دَامُونَ زَبُورًا وَ عليك من قبل ورسلين لنغفظهم عليك وكلم الله موسى فكيما رسلين مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيلا إن الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا دعينا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليرفر لبه لاَ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ لِيَغْفِرْ لَهُ وَلَا لِيَهْدِيَ مَنْ ضَلَّ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ discharge Ya li om we toñe dicewa to do to do bil fasne bé loak dekom va mélo وإن تسفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ونالتقودوا على الله إلا الحق إنما النصيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه هم <سؤمنة> للسامد بالله ورسله فاعملوا بالله ومسندوا ولا تفوزوا ثلاثه منهم قالوا لكم انما الله اله واحد انما الله اله واحد سبحانه سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض له ما بالثماوات وما بالأرض وشفى بالله وكيلا لن المسيح فالمسيح يكون عبدا لله ونالملائكة المقربون ومن يستنك عن علاقته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين أبدوا وعمروا الصالحات فنوصيهم وجارهم فيوثيهم وجارهم ويزيدهم من الطبلة وعلمنا الذين استنشقوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا مطيرا يا رجو الناس غل جاء برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا نبيلا فأما الذين آمنوا بالله واتقنوا به فسينخنهم في رحمتهم منه وفضل فسينخلهم في رحمة منه وقضر ويهديهم إليه صراطاً مستقيما فعما الذين آمنوا بالله واعتصدوا ذا فسينخلهم في رحمة منه وقضر ويهديهم إليه صراطاً مستقيما يفتستونك قل الله الكلالة إن مرء هلجأ إيس له ولد وله أختم فلها للطماترة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أخلتين فلهم الثلثان منهم ماترة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل قضل سيعين يجب ويل الله لكم أن تضلوا